الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا, صفا كأنهم بنيان موص وص واذ ظالم مسا لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلم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 يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلي ليظهره على الدين كليه ولو كره المشركون يا أيها الذين كم على تجارة هل أضل على تجارة تجكم بنعذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأم أوصكم ذلكم خير لكم إنكم تعلمون يوفر لكم ذنوبكم ويودخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة, ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. واخرا تحبونها نصر من الله نصر مِنَ الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا ايها الذين امنوا قولوا الله قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة انِصْرَ إِلَى وَكَفَرَ الطَّائِفَة فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ